بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يزكى ن ف ان كن له تصد وما علمك إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة رهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقوا فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم السبيل يسره سره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي أَمْ مَن ذِي أَمْنٍ أَصَبْنَا النَّمَاءَ أَوْ صَبَا أَمْ ثُمَّ قُمْ فَأَنبِئْ نَبِيًّا وزيتنا ونخلا وحبائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعاغكم فإذا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَةٍ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأْنُّ يُغْنِيهِ وواحد تمس تسيره ووجود